يا دليل لك وانا لك كماك هذا البوليكي اسمع لك لك كماك يتم مايعجدنا نشدت منك وقالا يرعب السرحان وانحد معك مشتقرك في القليل تمارا مقضيت عندي لها تمشِ ركبي الجويه اجتماع يا يا <تصفيق> بقيتي <تصفيق> <تصفيق> كنت عندي في مشايqنا احرا وياهم نعمة خشرين اقوان احرا الخطامة الجيبة ل مشايqنا احرا وياهم نعمة خشرين اقوان مقطيت في شي انا منه هم منا مقطيت في شي منهم وهم منا مقلت ح Linda انهم الهدوء <سؤال> دي اقبلها خير دينه لا اجنني يا رب اسوع العالم Mahatka on their hand We are لها العربان تعرفنا عيش داراكم عبيدة امو يا همدان نلحب ويستن هبوني تقوم طرفتنا نلحب ويستن هبوني تقوم طرفتنا ليلة هالخول وليلة من المخيهان يا بنلقى حسلش بنا وحنا لهم رعيان يا بني جهس ليش بالفطر تشاك تمنى وقوف هنكس بنا وحنا لهم رعيان مع الزراع الغوف للعروة قرب ذريت السودان مع الزراع الغوف للعروة ويمنا رحابة قريه <تصفيق> اكرر خدمه نفسي Well what they have it in cover it the ti dežur, zaštiti ga, Magic minimum, the side of them what I've been down, the saddle of So I'll see if I mean too يا ولدي يا ولدي يا رجال قربنا نمدوا الرجال ودي يا فهني ولدنا على شيخ قدها من الرجال ودي يا فهني ولدنا قصير المعرزره يا خلي على شيخ قدها من الرجال الكحل معي جيش شب زيد مع الزبره هذا غريب قربنا تندينا غريب ومريتني بلدنا قول الحق ليله هذا لا ما لا قولك عندي جواد ارجله ارجله النكت من صاروا بالصبر طاروا وصروا بالصبر بالمرصاد بالمرصاد بالمرصاد يا لي تقول الحق ليله هذا لا ما لا قولك عندي جواد zele oreze allahli garll allahli garllma iko khala jeli hayma tub ايه <تصفيق> الثار ترانا عليها عيدانا احرى والله جاوبيها شر الرجال العرب اللهم للملح مواردها وحجر درع جمال يوم يشوقه يا صولان <تصفيق> اي رواقيها كتاثر ما في كلنا ننام قبل ما نبردان والهي نواطر اللي هذه ما في <تصفيق> كلنا ننام قبل ما نبردان من كفنا يعزها عند دنب العصر ما تحتاج اللي اكتب الحق بالرش بنادي جنار والحق مجرع وهو ده من اكتب الحق بالرش بنادي جنار وهو ده اللي تراني شمال والنكتة اللي اشتي من امرها يغنى نار الحكم على الغرباء ولا تبنش في المرايا ونار نار jelena je bila izlena dastana od hada je